وَقَا الْمَلَؤُ مِنْ قَوْمِ فِعَْونَ أَتَذَومُوسَ وَقَومَهُ لُفْسِدُ فِي الأْرضِ وَيَذَرَكَ وَآالِهَتَك قالَا سَنُ قَدِّلُ أَبْنَ أَهُمْ وَنَسَْحينِ سَأَهُم وَإَِّا فَووقَهُم